ديسكو مغرب قدام الشيف مامو وثر اادر على قدام ميسو هذا وريده صغيره ومني والمجدوب Ik wil hem zo niet We gaan de sweet We